أستعين من استغفر وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وشياطيننا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا نتجده بوليا المرشدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلك وفاز بجنة النعيم ومن أعاد عنه يمين أبي صالح النبي بسواج الحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن رضى الله كتاب الله على وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا فرموديهاش تاو السامين لكتاب توضيل أحكام البلوغ المرامي شيخ العلماء عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمة الله عليه قيست في الروديهاش تاو وعن سلمان رضي الله وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو أضمن رواه مسلم رواه مسلم رواية كرديا سلماني فالسير أصيح وإلا سربيتن دفرميتن البيغمبري قوة الله عليه وسلم قد غيك أن نستقبل القبلة قبلي القبلة بغائط غائط يعني في كردين أو بولين يعني فيسائي او أو أن نستنجى باليمين يعني للصراس استنجاب كين أو أن نستنجي بيقل من ثلاثة حجار يعني لسيبر كمتر استنجاب كين أو أن نستنجى برجعين أو عظمين إسقان رجع إسائيك كبازغين كقضي بيتسيا كرجع زياتر أو إسائية كواء بالدارة كانت لديك من السرجين ما قلتهم؟ أوزارتي يمكن ذكرتهم هم حيوانات يعني؟ هم حيوانات لا هم حيوانات هم حيوانات هم حيوانات هم حيوانات هم حيوانات هم حيوانات باش الحديث لقد لام لبوا ابتداء ويقد جاء لتوكيد الخبر قد يجبوا توكيدها توكيدة. القبلة بكسر القاب وسكون الباء الموحدة هي الكعبة المشرفة أحجار كسارة الصخور الصالبة يعني برد برد هو أحدة حجر وجمع أحجار وحجارة سبري حجارة سبري أحجار وجم زمع حجارية رجيع بفتح الراء وكسر الجن رجيع و يعد وبعد الياء عين مهمله كذلك عين مهمله يعني عينك غين نخليه للسلبي هكذا معجمه وهذا يقول غ براكي قلتي مهمله يعني عينين نخليها للثنيه بالضبط هو روض ذي حافر وفي الحكم يشمله وغيره وسيأتي ان شاء الله تعالى كذلك كدي روض ذي الحافر ابزت صح حافر كان حيوان بينتهي الفيزياتر او الكوا كوا واش دي واهميتو بيسالكي ونابكن ولوهم بيسالك الحيوانات بي اوني ما عمل لكم انا تخصيصي لك دي البلوي او كانت دائما عندك ذات بيغنفرصا بشك ماز دكا خلق زور مكان هنا قال المعنى اونيه او بيسايوي تخصيصك او كاني دروستك عظم جمع عظام وعظم وقصب الحيوان الذي عليه اللحم كاتب غوشتاغشي لسر بيتم اي حيواني قال الاطباء العضو العضم عضو صلب تبلغ صلابته إلى انه لا يثنى يتم كنان الشتاء لا تعدد اسقانك اوهام ما أخذ من الحديث ايه النهي عن استقبال القبله قد تذكرتني اويك والروله قبله كي لكادت اثناء البول لكره الميسكريتن الغائط يعني بيسعى كردا لأنها قبلة الصلاة قبلة وغيرها من العبادات وغيرها, العبادات، من, وغيرها من العبادات دون حدس وإلى آخره ولغيرها من العبادات ويأشرب الجهاد باكترن ذاته وظاهر الحليل أنه لا فرق في الاستقبال بين القبائل وبين البنيان ظاهر حدثك جيس فقين يتسلاو أو, أو دستي يتسلاو أو يزهأيبي شلا الصحراء يبيتن. وسياط الخلاوة فيه إن شاء الله تعالى دعاء خلاوة كما أن نية متوجهون إلى الاستدبار نية نية استقبال بين الاستدبار يعني بينه وبينه لما الصحيحين لبنا ويهدي الحديث الصحيح نفسه في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائذ ولا أبون ولا تستدبرها لا رو لا قبليكن كما سياتي في حديث بعده فلا تكون القبلة للنجاسات قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له هو خير لو عند ربه كوتا تعظيمي حرماتك خايب الوردگان هل يكك حرماتك خايب الوردگان بلزم زاني فهو خير له لاش ندير يومي واضن الشعائر الله فإنها من تقوى القلوب كوتا دائما شعائري خويا يقول تعظيم دفي لوك هذه او وزاني كوا طيب الوردگان تقنيش نيه انسان كان تقنيش اذا كان اوقتي نيه باجوي ما دم تعظيمك فمن يعظم الشعائر الله يبينها من القلوب يعني تعظيم شعيرك نقي كأنه شعيرنا رزق شعيره إلا أشاعيرنا تقديسك كخوايب البردجان تقديسك كذي مثلا هنا روجي عربة روجي عربة ياق دوسة مثلا رجيزنا يجزي رمضان يجزي قربان أو أنا كذي تقديسك كذي خوايب البردجان تعظيمك كذي بل روجي دوشة سيشم حلقة مية أتبغي والله إيش يا يلا شيء مرة شسربرا لو والله حلقة إنيه نأ أو التعظيم كذي إنك ما لي صبر يا نوسي مثلا شديوانية. بس مثلا هي كبيرة روجا مقصد منا مو نأ فعل شيء ادلو حلاقم زيد نوصي موضوعه بلي حلاقم اللو حلاقي جنني واش تبغيهم لا بر اي حديثك ما انا الا صحيح مسلم لا صحيح مسلم ما في الميت خلق المكروه يوم الثلاثاء روجي سير مكروه خلق بو اواني جدين ما دم مكروه لو روجي خلقك بو باكسري خونا شو مكروها هو خبره ليقول او يبغي نياو امك انا والله صعابلو بونو اي كي لقيت كاتيجيش كاع باش تاقاتي لا برمودكي اشتغل ما غنقدر يعيناش اا من حولها كعبة او ولا أما تعظيم ما مالنكر يعني إلا وسنة تعظيم نقين كخوايب مالورد قال يعني في غمبري قواه صلى الله عليه وسلم تعظيم يا كردبي هل هو المناع حجر غسل كفي غمبري صلى الله عليه وسلم إنها كانت من حجر من أحجال الجنة أويك لبرج إش كان أشد بياضا من اللبني كان أشد بياضا من اللبني فسودته خطايا بني آدم كالذعر ذر السبيبه بلام السبيتر بول الشير بلام جناكانيت بني آدمي رشك قال تعالى ومن يرد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم سام تقيسها بالطاعات قالتا تقيس جريم طاعتك الحج كالحج إذا أنا حز كمان يطلع بيرودجانا يقولوا كان النبي طواف اخي حد وما يعطاه طبعا طواف ايش لحجز جبل استرين اويا بي لو ركنك لحج العمره غيري اواني كده صنع او لا ترى انسان اللي جايني يجي السنه بس خريش عمره ابن بس كان ايش طواف او المعمور هم تواف دکم کاش تواف داد داد دکم داد دکم دیکود کینه سریع نه تو داروش خیام می‌تونی. آو عزیم ملاکات کتواف دوام بکن دیارم هیمه اگر نه دوایو اینا کنم دیاری دوام تواف بکنوا. ایم دستمر کی یک زر توافی کردی دو زر توافی کردی. سونکه سنت نیکه. برام عمر اینا نه تنیم سونکه نشرعیه بی دعایا حافظ عمر اینا لانه يمكن ان يكون هناك طوافه من اجل ان يكون هناك طوافه من اجل ان يكون قال كان عمرك لقائها عمره لجيان انسان إنسان سنة يوازبة هذا قالوا ما كان زين حتى عمرك دو هذا لنا نه يجزا حب هذا عمرك السنة هو نقصي دوم أي في الله عليه وسلم كتوبيت عمري و امامی احمد مصباح خواهد سلیب کن. دفترم سکن جیرتوانی عمری دوام بی نیوا. دفترم اگه کابلا عقب بی، توابیم کار، عمری خوی بکار. پس حلق دکه، حلق، نقصر، حلق بکار. پس جوی حلقی کرد. لمن دری ماه، لمن کی ماه؟ وایلی ها نتایپ پرتی به نزد جیره، پرتی به حقي درس كبش عمري شبعين توا، أجمعلي له أويه. لما كي يبغى علشان نجبا عم عمره هنا يعني مديني، من عمره نا، لما تيجي من شيء لا بران أجاب بعمدل مكيرة بجدا مدينة أبيار عليه بجرته برو ولا برو ولا ياك دو سار بيز عمره مياه نه هذه فيها قبر النبي صلى وسلم بس والطواه فيه هذا بره طواه كرديش تقول ما مين ترين كرين ترين هو لا حج ولا عمرش والصلاة بره شون نیست که لصفیه کم، زور زدنیم انسانا گفی بکره بگاته لصفیه کم، تو تو نیسته گاته، همیشه واقعی کم که مکیمون نمیتونیم دکم بالا با تزورمی خون، کتوافقم داده دکر، آزادی هند کتوافقم دکر با عدد نه، بس دسرامها لوي مدارک ما گنجانو لصفیه قوی خون هند دکرتو لصفیه کم آماده دکر قلبیم خیلی وسائر العبادات والقربات. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي الذي مباركا مباركاً وهذا للعالمين. طبعاً أتذكر مكة أو يزوره السنة. قير مكة. ما عم لو بوت مكة لو بوت أو مسائل لغوية تعظيم البيت العتيق يشمل حرمه مما ادخاته الحدود التي تفصل الحرم من الحل كواتا همويدر سوا بيت او شينانيك او بس او حدود اوعد ليك لبويد اندراك بيت من درم بل أفضلية، أقوم أنا لمسجِم زيارتي إجبي صبي خير الصبي دون زيارته، دوم نسجهم وهكذا، ف فندقة عشان يعني داخلية أوكيه ثالثة راي جولة يعني لا أه أو اللي أفضل يعني لو ما زما عاد تكيله؟ نعم بعد صلاة الزاركين كده. بعد صلاة الزاركين. بعد ما ولا عمري لا لو أزياسته وفي ذلك بلي تلاقس المتفاسون وفي ذلك واللي عمل عاملون كذا أو كان ما هو ما لانه عز ان هي عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري خير عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري هناك عمري لما جينا بس كدينا وزماعته لقى زماعته لنا ومسكت إذا كده أفضل لي زماعته أفضل لي صبي يكمل وهو هذا أزود نقيذور من بلوه أو مسركت رأي أوبكيم زعج معليه تفصل حرام من الحلي ويشمل المشاعر المقدسة من مقام إبراهيم أنا مش على مقام إبراهيم زمزم واصطفا والمروة والمسعى وعرفات ومزدلفة مزدلفة ومنة والجمرات فكله مش عارى الله هم مش عارى خداي بالورد جارن طبعاً الاستشوش بس كهول كانوا جدبان أوانا حرامه يعني ألي كانوا استشبكوجي حرامية بس من داخل حرامه حرام حرم بالضبط من داخل حرامه حرامه أوان ذيك الحدود يا حرام مستعدك نرجع كي يطلع يتبعك. سمني وش كي صار زعلي هيا؟ لو ندش هيه حرام كشتلو. الصيد الصيد وإلى أخره وش عليه؟ أخو. اللي حدودي مكة كامل لك حرام. مريت؟ حدودي مكة كامل لك كو؟ مكيه مكيه همو مكيه يعني. مكة حرام. كو؟ ما كه موية حرام. فيدي قلت حرام. مكة وق مكة لما جيشت كو. أوصل نزار نرجع كي لما جيشت كو. أيوة. لحد سكاي إن مكة. تبدين. أو يوم الح يوم الأواني. يوم الحرامه في شهرنا هذا في عامنا هذا وينه اه بس اوكيه دكاتن هذا لتنبس لازم يصلي على كي اوياه لما جيتشكو بام نصي عليك ان مكبة كامله لما اوكيش مدينة كبيه قملا اوكيه ذي او ابوه هذا لتنبس حرمه حرامك الله لما جيتشكو بام راي راجع مكبة كامله مكبة عملية. مكة عملية. أوي مكيبي. آه. مكيبي. أو أي حدودي مكة مكة. هو دكتريالي ويبذل. زي سلوان يبي. هذا بصلت على حرام. أو على اساس آه. لسه؟ داخلين مستوى. داخلين داخلي داخلين ييجي سلوان على مكة حدودي زابي كنا صكا مطلقة. بس بص. ده جهود شيء ما لو يبزاني كاس ل لوش... لواشوا لواش. جهود جوالة على قاعدة أن, أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله. بس أما قاعدك ما لك عبادات توقيفية زور الميمه كدين توقيفية بما فيه سنةش هم مو توقيفية. أوزانك اسئله ولايه ما نيوش معنيه بالسبب صلاتي بسببه غيري سبب بس هي له فرقه ني كانه بس اول اشياتها بيسويها غير سبب همو نيوش سبب ايه همو نيوش سبب ايه همو نيوش نيوش بيصير كبير في دماغي ما ني هي شو نيوش دي اصبر كاته سببيه تحية المسجد سببها، صلاة المسجد سببها، سنرجع ما الذي غيري سبب، نجد من الله أكبر رقم نرجع لبسن، نصلى التوقيمية، فرضك أنا سلُنْتك عن سلُنْتك عن إيش في قامبرى خلاص الله وعليه وسلم بيان كردي، أوهيان في دغزير دوازدر كار سلُنْت مسَلَّت نتى عشرة ركعتا بنالله لو بهت في الجنة. تحديث ما من سائر أقليص حمصلي جعتيها كذا أوهان دواعضرك هذا سدلا هذا هذا ما غير مؤكدة أو دواعضرك هذا وشو كذا متعلق بس بالصلاة مؤكدة غير مؤكدة أو دخيله مثلا ما صلاتي مثلا لا بيش ما والله أعلم كذا عبادات توقيفية والأصل في الأشياء الإباحة. ما هو صفة العبادات؟ <تصفيق> كذا توقيفية يعني إلا شارع كخوي في البرد في بيغمبلي خوي أو في الدلتين أو يبكى. كذا لا يشرع رز عبادتك تشريعناك إلا ما شرعه الله ورسوله. إلا ويخواب يغمبلي خو دايه تشريع هذا لا بد. لا تدخل هذه المشاعر العكم مع الكعبة المشرفة بالنهي عن استقبالها واستدبارها بالبول والغاية وإنما توافقها في أصل التعظيم كما تقول عبادات توقيفها إلا وابت لا تدخل هذه المشاعر في الحكم مع الكعبة المشرفة كما تقول كعبة أو قدسيتها أو عندها خاصة بكعبة معناه إيوانيش فينا كانيتر عشان بي كعبيل أبوكي بس كعبيل عدم استقباله عدم استدباره بلا شو تري شيء مبارك بلا هم أو بيبي ترى نية سلام عن الاستنجاء او الاستجمار باليد اليمنى استنجاء نية كردن استنجاب كي يا استجمار برد بتصيان خو بقى كنوى برد صراحت أوجت تكريما لها. تكريم رزقنا كالبود الثراس فيكون الاستنجاء باليد اليسرى كاتخ باكنوب راسي صفه بيتن ما لم يكن فيها خاتم في ذكر اسم في ذكر اسم الله فيجعله في باطن اليد اليمنى اگر اوجدت سبوي او ذكربو الله ذكي قالته لي لك يوا الثراس ذكي دائما مش اوقاتش اها أو يد عكس يدك هذا يجب أن يكون على الاستجمار باقل من ثلاثة أحجار نهي يقول لوي كم ويقيد هذا النهي بما إذا لم يرد اتباع الحجارة الماء هذا ما يقول هذا فإنه أو نبيت أكبر تلسل السيبر دي. أقل نحي فإنه يقول هذا ما يجي جمود الأستا. من دي إذا أراد اتباعها فلا بأس من الاقتصار على أجل كم القصد هنا هو التقريب النجاسة عن المكان فقط لا تهرب بالكامل أصل ويا خوي بعند إلا دو مطمئن بردك بقى دو بقى دو دو دو يعني وليه بري إلا كم عصي أو او ليش لاشتوان دلوس نكابي لمحرمان دلوس كابي, كابي دل. دلستا هشتم الذكر الأحجال بناء على الأغلب في الأعمال المستجمرين وإلا فلقصوا التطهر بالحجارة أو ما قام ما في الإنقاء من الأخساب أو الخرق أو الورق المنشف ونح ذلك لأن الغرض الأطيق لا نوعا بعيني يعني مثلا يستطيع كلينكسيتر كلينكسيتر اكي راتو لو او شيبو لا شنو شيبو كيكسيتر يا لادام او شنو جاتي وين قلت لي الساك ليكسيتر ما هي شيش بيان باس انا وين يا مباك تكقدرين دالما درت الساك ليكسيتر عندي كنا بله كلينك استنادت بابي أولادك تقيم يشان تقيم بس ما نود إن ما أجر معنا أيوانية أتقول إلا برتا برتا قال بو بلوها بلا ما قالش شيء مقابل يبو أو تسوق ماش بو تسكرين كذا بو طرب بو إيش يجبو ألي جا نبي تبيش الحين بلا ما كل باش خليجي معدن لقد كانت سببتياتي عواليا بابا جيلكا لكن يقول لنا كما ذكرناه عواليا بزياه بزياه بزر بزر بزر نوم ليس المراد بالأحجار عددها وإنما المراد بذلك المسحات مم. ما بس بي على كأنها تنزل أو ذكي بلق الدنيا باكين ويتين هذا الرضي وحاشتي ثلاث مسحات منقية فأكثر إلا يحصل إنقاو بتلات ده شقدي أنا أستاذ البيت إنه يان زياتر ولا ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أزت إذا أمقت. دلتنا قرأتوا بردك كما موسى ذي الشعب دسروا دلتنا لا بل ثلاث مرات. باستد الآن 5 كذا. أن الغضب على المسحات للأعجاس. الحين <تصفيق> ها هي سريو الى غلبيدي لا غلبيدي لا غلبيدي يا اقدروا يجيو بدالي الك مين سلعني دبي لاش بكيو هذو تاعني يا اخي انا سلع امام الاستاذ سلع او او لا او لا يبرح باه يا بني يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالحجاره الثلاثة في كل وجه بلا ضر والاتقاء بالحجر والانقاء بالحجر أن لا يبقى أثر يزيله إلا الماء. فكنا في ديوية كوهيت شين شينيل توه إلا أجب أورن قال الشيخ تقد الدين علامة الانقائي أن لا يبقى في المحل في المحل شيء يزيله الحجار. بس يشين شينيل يشيني. بكملي بعشر كاتوا أن يعظم أن يعلن الاستجمار بالرجيع لأن نو إما نجس إما لأنه علف ذواب الجن. ذاديو عالا في الزندانة يانا بنوي بيسا يا دوازدم النهي عن الاستجمال بالعظم اللوبة إسقامش إما لأنه نجس بيسا يانا بنوي خواردني الزندانة السيد الزم لعل قائلا أن يقول إننا لا نرى الجن ولا دوابهم ولا دوابهم أما نزلني لبينين نا حيوانات الدوابين ولا نتصور دواب يعني دواب الجنها ها نقدره لو ما وصله حي الدوابين اه ولا نتصور وجود لحم ينبت على العظم ليكون طعام لهم ما قدمان جيس قال شبيه ولا جوشدي لسر خارني لسر لوهي او جوشدي خارني وندي ولا نتصور كيف يكون الروض على فالدوابين نا لا انكو بيتا خارده لو على لبوان جواب إن مثل هذه الأمور من الأحكام السمعية توقليتية شرع كيف تسليم بها يجب الإيمان بها متى صحت أخبارها ما دم خبالها كانت صحيحة ولو لم, لم ندرك كيف يدها أو لوانبو كوانبي وأبزانم دبينا في مشكلة من يو. فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا المن في ذلك إلا كمجنبي وهناك عالم غيبي لم نطلع عليه ولا على أحواله أو عالم غيبياتش لبرضو من دارنا وش عالم يمكن لما لبرضو من نيو حالش والإيمان به من الإيمان بالغيب بعوريانش بيانق لبعوريان لبعوربون الذي مدح الله تعالى ذي كقول أهل الكيف مدح دي الذين يؤمنون بالغيب صري بقرة قال الفقهاء والانقاء بالماء الصب مع الدلك لاتن أولي بكدوش بأويا عارفين داكي لجله ويدس في دابني حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج حتى بيجو يدريت أوابت وسخ قليلة سبحانك الله وبحمدي كشدني إلى إلا نفقة بسروك ولا تؤي لي